وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا فَإِنْ يُقْرَءُ شَفْحَتُه حَتَّى يَدْرُكَ الْمَحِلَّ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ ففِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَمَنْ كان منكم مريضا أو به ففرية من صيام أو صدقة أو سكر فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمسي شر من الهد فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمسي شر من الهد فمن لم يجد فطيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فمن لم يجد فطيام ثلاثة أيام في تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة ذالك لمن لم يكن اهل رو حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام واتقوا الله ولمن ان الله شديد العقاب الله ولمن الله شديد العقاب